تموج التحايا بجد السماء كقد بهين كثير النقاء فأنتم أضعتم لنا الملتقى فيا غيم جد وانتفض بالاقا فيا غيم جد وانتفض بالاقا تموج التحايا بجد السماء كثير النقاء، فأنتم أضعتم لنا الملتقى، فيا غير مجد وانتفض بالعطا، فيا غير مجد وانتفض بالعطا. رباط باطل الأخوات طوق النجاة لأجل الإلهي نزيد انتماء ونحيا في وصل الكبلورة. تشع انتظاما بها كبريا إذا ما كسان الضياء بصبح غدونا بدورا نتيه صفا ويركض منا جميل الأمان ويغفو بعيدا جوار السماء ويغفو بعيدا جوار السماء مجد تحيى بجد السماء كذبنا كثير النفاق فأنتم أضعتم لنا الملتقى فيا غير مجد وانتفض بالعاقا فيا غير مجد وانتفض بالعاقا والإخاء نشيجي فشد الوثاقة لنحي الرخاء وكونوا على العهد نجني ثمارة ونغريف منا بعينا بارتوى قلوب كناقش الغيوم تنامت وفي إثرها الغيث يهمي سقا وجد حين ناسوا بشط الوفا تموج التحايا بجيد السماك عقد بهي كثير النقا فأنتم أضعتم لنا الملتقا فياغي مجد وانت فضل العقا فياغي